اما ان يتركوا ان يقولوا امن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَيْ يَسْبِقُونَا لا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السمين والعلي ومن جاء هدفا انما يعيذ عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولن جزئاً هم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان في والديه حسن. وان جاهداك لتشرك بي لَيْسَ ليس لك به علم فلا تطعهما céu مرجعكم la بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذا Wszelkie <many> فَوَالَيْنَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ نَّفْسُهُ الذين آمنوا ولا من وقال الذين كفروا للذين آمنوا. تبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم انهم لكاذبون ولا يمل من اضلهم ما واضل وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرحبوا سلما نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سَنَةٍ سنة خَمْسِينَ خمسين عاما فأقذهم كوفان وهم ظالمون فَأَنْ جِئْنَاهُ وَأَصْحَابًا وجعلناها في الأرض ولا في السماء وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إِلَّا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات قال إنما اتقدتم من دون الله أوثانا مرضة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم الْقِيَامَةِ يكفر بعضكم ببعض ويلان بعضكم بعضا ومأوى النار وما ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأسون الفاحشة ما سبقتكم بها من أحد من الله فإنكم لَتَأْتُونَ الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نابيكم المنكر فما كان جواب قومه إلا O, no, هو امله الا كانت من ما ان جاءت رسلنا لوطا في بهم وضاق بهم بغعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ترجوك وأهلك إن لم كانت من الضابرين <تصفيق> يسير جزا من السماء بما كانوا يفسقون وعاذا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا متبصرين وقارون وفي العون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستك فكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من ختفنا به الأرض ومنهم من ختفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا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 <تصفيق> لها إلا العالمون خلق <تصفيح> السماء والأرض بالحق. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. أُتْلُ <تصفيق> مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلون لا الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ and that وعد بِآيَاتِنَا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبل ولو المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم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 Ah! <laughs> كُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وَلَا يَنَهُهُ وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب جهنم لم محيطت بالك. يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضوا نعم أجر العامل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من ذا تحمل رزقها الله يوزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سَأَلْتَهُمْ من خلق السَّمَاوَاتِ والارض وخلق الشمس والقمر لا انما يثكون الله يا ابن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم علي ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لهم دين فلما لهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فسوف يعلمون اولم يروا أن أجولنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم اتَّقِ اللَّهَ طَوْعًا لِّيُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ أَظْلَمُ مِمَّن ترى لالله كذباً أَوْ كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم وللكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن لفضيله <تصفيق> الدكتور